أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخواي بخشندي هربان ألف لام ميم تنهى مانا كيد زانيت بألف لام <تصفيق> الله لا إله إلا هو الحي القيوم. خوا أو خوايك هت بريستلا بيجني أو نبات. زندورة قريب نورا. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلت السورات والإنجيل. دابون إنزيل من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام لابش قرآن دا برنموني خلشي ونار دي اخوار وفرقان واتديا كروي راست ونا راست ما بس في قرآن بيقو مان ببروابون بيبروابون بآياتكان اخوى بويان انهي لقيامت دا سزاي سخط وخوابا رادست بتوانايا خاوني تولو سزايا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. براستي خواه تشتشلي والنابت نلا زوي ونلا أسمان دا. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشان. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أو خيازاتك شيطان أكشى لمن دل دنك عند توني بوي. بارست راوي شراس نية نبي. ظالكرب هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله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 او ايتان ابن رتي قران وأواني تر ايتان كما بستكاني الروشنين ان زا اوانيك دا لا أي أو دا أو دواي او ايتانا دكاونك لقران دا متشابهن هاوشيوان بوت يجداني بيرو باور مسلمانان وبورا بورا بكردني باالا زوينى باشي لحالت كسرى بكر دن لَزَانِينَ مزراوان لزانين دا الين ام بروان هَمُوِي هموي لفر ورديغر مانون بير لقران نا كن وتنها وبير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. انك انت الوهاب علين اي فر ور ديغمن لايما دل ريراز دواي اوي كارين مونيت كردين و ببخشل لاي خوتا و بزيك براستي هرتوي بخشنده ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد اي پروردگار من بيگمان تو كو كروي خالچيت باروجك كهيت گماني تادانيه براستي خوابليني خوي نش چينيت ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ بِغُمان أَوَانَيْ بِبِرْوَابٌ هَرْجِيز كَلْكُسُودِيَان پِينَاگِيت نَمَالِيَان وَنَمَنْدَالِيَان لَسِزَاي خْوَ بِهِتْشِوِيك وَآ أَوَانَسُو تَمْنِي دُوزَخَن كَادَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كذبوا بأياتنا فاقدهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. دابو بابي أم بيبروايانا وجدابي دستو في وندكاني فرعون أوانيل بج أوان دابون ويا. ما في كوفي كذنو بخشريان برهما لبالغتنوين <سؤال> <us> برهم آقه <صفيق> پیدراونيا بوهیز کا سیک قل <سؤال> للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد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 والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار بأقمان نشانيكي قرنق رويدابوئي وأي مسلمانين يان أي كافركان لو دو دستيك زنجي بدر دا دايان بيقدا دستيكيان دزنجيان لريخوا دا وأويتريان ببروابون مسلمان کان یان ادیب دو او اندی خویان ببینینی چاو واخوابش جری دکاتبار متی خوی بو هر کس بیویت به لم یارمتیه ده پند هه بو خاونانی جری زوینه للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرد ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب جوان <تصفيق> خوشي و ارزواتي نفسي لافرتان و قران و داراي زوري كلككراو لا عطون زروزيو اسفو ما يناني هروها آجلو فار بيانو كشتوكال امانه بهرو كلوپلي زندجياني جياني دنيا ولا اخفاها يا اخو اشترين زي باشراش قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بله خبرتان بد می بباشتر لمانه بو اواني کپاری زیان کرد لای پرو ضدگاریان تن بهشتی که کبجرد رختکان یان دادرود روبرکان به تعداد من و بویان هیجنانی پاکیزه و رزامندی لخواه. واخوا بينا يبا بندكان الذين يقولون ربنا اننا امننا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابا النار اخوات لسان اواني كدلين اي برواردغار مان براستي اما بروامان هنا داي خوش بلغونه كان مان وبمان باريزا لسزاي اقريدو ازخ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار اوان بريتين لآرام قرانو رازقويانو فرمان برانو داراي بختكران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم خشات ادات واترائي دغيانيتو ب بالجده تسبیند ک برایتی هیچ پرسترای وگنی آو نبی و فرشتکانی شایتی اقرار آکن و خوان زان ادن شایتی آدن و تباوری تسبایی آنها خواهمی پروری را گرتو هیچ پرسترای وچی برایتی تنها خوا <تصفيق> إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابَ براستي <تصفيق> ديني بس لا إخوة إسلامة دو براشي نكوتن أواني كناميان بوهاتبو دو اي اوانبه كزانيني براستيان بوهات ام لا دانشيان لرويستمو حسادة وبولن اخويا اندا زاهر أو حسابي فإن حجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن يتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين أسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّا أَجَرْخَأَ وَنَاءَ مَكَانَ دَمَقَالِيَانَ أَيْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تُوَجْبَلِيَ رُوِيْ خُمْسَ بَأْرَدْ بَخْوَى مَلْكَتِ أَوَمْ لَقَالَ واي محمد صلى الله عليه وسلم بلا بوان كن ميتا ورات انزيديا ان ندراوتي كذولا كو غوركان وبنخوين واركان ها وبشبيدا كراني قلي عرب اي اي ومسلمان بون ان ذا اجر مسلمان بون اوارين مونيان كرب واجروشيان ورجرا وبراستي تو هراقيان هر دندلسر وَإِخْوَابِنَا يَا بَبَّ دَكَان إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشّرهم بعداب أليم. بيجمان أواني بيبروان بأت كان إخوا وبيغمبران أكوجن جن بناروا وأوكسان كفرمان أدن بداد لخلشي أو مجدايم بدري. بس آزار أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أوانك ثانيكن فوز وتوكرد وكانيان لدنيا ولروجد وايدا وأوانا نيانه زياري دريك ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون وردنا ابن ولواني بياندرا وبشيق <تصفيق> للتورات بانك ذكرين بولاي كتابي تورات <تصفيق> بريار لوان اوان ذلك بأنهم قالوا بانهم لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أما بهوي أو ويكبي جمان اوان أن ديانود هرجيز برلشمان ناك ودأقر تن hatsن روجش جمراء ونبيد وخلتان دنيو فريودان لدينا كيان دا أو دريانيك هليان دا بس. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إن ذبح حاضن توميت أو كاتيك كويان دا كينو كجماني تدانيا وكادشت تواو مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بغي اي خواي خاواني دصلات صلاة دا صلاة دا ديت بهركسيك بتويت ودى صلاة أسينيته ولا هركسيك بتويت وبريزي دكيد ايد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 وترزق من تشاء بغير حساب شودا كيد بنا وراجدا وراجدا كيد بنا وشودا وزندو در ديني لمردو ومردو در لزندو لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، وإنا الله المصير. نبي بروداراً، بابوراً، بقرن بدوست خويان لزيات برواداران وهرك سج وابكاد يترحي واستيل على الخاد أنمينه، مغر بو خو باراستن تن بدليان، وخادت أنتر سيند لسذاي خوي. وَهَرْ بُولَ اِخْوَا ما قُلْ إِن أو مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. أي محمد صلى الله عليه وسلم بل اگر بي شارن وأويل دلتان دا يان آش کرائبكن خواه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 ويحذركم اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَأُوْفٌ بِالْعِبَادِ بَترسن لو روجه همو کسیق <تصفيق> ابينید هر کاری چی باشی کرد بید آماده و خراپی کرد بید زور دور ببوایا وخوادتان ترسین لسزای خوي. و مهربان ببندكان خوي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أي محمد صلى الله عليه وسلم بل اغر اي و أخوة خوش دويت كواتدواي من بكون تاخواش اي وي بويت ولا جناه کن تان خوش به بيت و اخوالي خوش بوي مهربانا. قل اطيع الله والرسول فاينت تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بله فرمان بري خوا و بكن اندا اگر پشت حل أو بيغمان خوا بيبرواياني خوشناويت إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين بيغمان خواه اللي بجارد وآدم ونوح وخانوادي إبراهيم وخان وادي عمران بسلهمو ذهان ياندا ذرية بعضها من بعضه والله سميع عليم نواك هندية كان لهندية كان كوتون سريزانايا إذ قالت امرأة عمران ربي إني ندرت لك ما في بطني محضرا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. بين وبركاتك جني عمران وتي أي پروردگارم قارم من نظريم كردو بوتو أويل لسكم دايا يا أعزات كراو بيت با خدمتي خانة تو كبيت المقدس دتوش أم نظريم لي جيرابك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 وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بك وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ زاكاة كس كاكيدانا وتي أي پر وردگارم خومن كتنبو براستي خوازانات لبويكبو يتي كوريش وكتنية وبيقمان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 قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ان جاء پروردگار مريمي ورگت بورگرتني شي جوان وروان دي برواندني جوان وزكريا دست کرد هر كات زكريا بروشتاب ولای مريم لشويني خفا پرست يكيدا خوار دمني للا دبيني زكريا وتي أي مريم أمض لا مريم وتي أول لايان خوا براستي خوار روزيد داد بهركسي كبير ويت ببيشومار هنالك دع زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء قالوا كاتدى باراء وزكرياء لبروردقاري وتي أي ببروردقارم فهم ببخشل لأني خوة وكريكي سلوشتاك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 مصدقا بكلمة من الله وسيده وحصرو ونبي من الصالحين. دافري اشتبان جلي كرد لكات يقدا كزكريا لمحراب كذا ويستاب ويجد كرد براس تخوا مجدد داتي بكر يجنائي يحيايا كبرواه نربى عيسى وتي خوا وَذَلَوْغِرِي نَفْسِي خويتي وَيَكِك لبيغمبلاني تاكا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ زَكَرِيَّاوتِي أي فروردگارم من ثون كرم دباد لحال يقدا براستي بيري خجيرين وجن كشم نزوكا، خوي جورة فرموي، إيشي خوا ويا، تي بوي الديكات. قال رب جعل لي آية، قال آيةك ألا تكلمنا سثلاثة أيام إلا رمزا، وادكوا ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبنكار. زكرياوتي <تصفيق> أيبر ورد قارم. نشانة يكم بودا بنى خواه فرموئي نشانة كد اوى كنات وانيت قسل اگل خلچی دا بكيت سي راج مگر با آماجة وزور يادی پر وردگارت تسبحات خوابك بأيواران بيانياً وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ الله وَطَهَّرَكِ وَاسْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا دِي أَوَبْكَ كَاتِي كَدْ زِبْرِيلُ وَتِي اَي مَرْيَمُ هل بجاردو ورئيسي داويد بسرها موجناني جهاندا يا مريم قنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين اي مريم فرمان بري بروردقارد بك وسجدو كرنوج بر لقل اوانيك سجدو كرنوج دبن ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يدخل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون أبي وترال هوالق <تصفيق> نهانكانا بثروج بودنيرين وتولاي او النبي تكا تك قرمكان ينهيش كاميان دستبريتي مريم وتولى لا يا نبويد كذا ما قال يا ذكر لمرواه اذ قالت الملائكه انت يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين كاتي بأغمان خوا مجددداتي باوتايق لواوا كناوي مسيح عيساي كوري مريم باريزو بايبرز لهردو ذيهان دا ولنزيكاني بارقايا ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين واقصد كاد لغ الخلجي دا لبيش كدا ولكاتي قوري دا شاء قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون مريم وتي أيبر وردقارم من تون رولم دبئت لكاتيك دا كا فياو نهات وتلام زبريل فرموي وايكا اللي خواة سيبوية درستي دكات كاتيك بريالي شتيشي دا هل اوان دي داويت بي بلئت ببا احتر دبئت ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا فِي بني دَانَايِ وَتَوَرَاتِ قد جئتكم وَرَسُولًا إِلَى ربكم إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جئتكم بآية من الطين بِآيَةٍ الطير رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيراً بإذن الله الطَّيْرِ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وببيغمبر دينيرات بونا ويعقوب في أنضلات براستي من نشانيكم کم بوهنا ول ل پروار دگارتان و کم من بوتان در روز دکم ل قر ل وانی بالنده این زافوی پیاده کم یکسر دبید ببالنده بفرمان اخوا و تاچی اکم و چوریزک ماکو برک و مردوانی زندود و بفرمان اخوا و خبرتند دمی الاخوا و چی اخون چی بازخیره هل اجرن ل مال کانتان دا لسر راستي من اجر ومصدقا لما بين يدي من بَلْ غَيْبَ لكم بعض الذي حرم عليكم لِمَا بَيْنَ مِنَ وَلِأُحِلَّ واجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله واطيعون ومن هاتون ببرواهين ربوت توراتيك لبردستم دايا وهاتون بو اوي حلال بكم هندي لوشتاني كقدغكرا وليتان وبل جنبو هنا وللاي فالوردغار تانوا كواتب ترسن لبيه فرمان اخوا وفرمان بريم بكن إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بَرَاستي اخوا پروردگاریمونو ايو اي ديبي فرستان امي ريراس ثلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصالي الى الله قال الحواريون نحن انصر الله امننا بالله والشهده باننا مسلمون ان ذاك عيسى حستيك بابي رواي قالك وتي جيل قال من دا يا متي ديري حواري كاني وتيان ايما يا متي ديري ديني بروامان بخواهينا وو تو أي عيسى شاهد كما فرمان بري أبين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أي پر وردگارمان أي باورمان هنا بوي كنار دوتا تخواروا وپيروی فروستا ديتو مان کرد دي خوايا مان بنوسا لَدَفْتَرِي بروا داراندا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين جو لك كان فروفير <تصفيق> ليان كر بو إذ اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وَجَاعِلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَرِفُونَ بحيث يتكلمون بأي عيسى من تود بمو بتواوتي بجيان برز برزد كموب وقالوا لوطي لاواني كبير بوربون وقيرواني راستقيني تو برزدك مو بسلبي بروايان ذا تار وجدوايي وطان بولاي من إن ذا برياد دم لنوان تاندا لوشتاني كتيايان دا دي آوازونا كوكن فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من نصيرين. ذا أواني بيبروابون سزايان دم بسزاي سخد لدنيا وروجد وإجدا وَأَوَانَ هِيزْ يَعْمَتِي دَرْيَةِ يَعْنِيَا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَثِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ بَلَامَ أَوَانَي كَبَرْوَا يَنْهِنَا وَا كَرْدُوَا بَاشَكَانِ يَعْنَ كَرْدُوَا أَوَخْوَا بَتَوَاوِي بَادَاشْتِ خواستم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ان بسرها عليك ايان خوينينا وبسر بدا لآيتان فرلا حكمة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون براستي وني عيسى لا اخوا وكبيني ادم وايا كدرستي كل قل لفاشان بي ودببا ببا الحق من ربك فلا تكن من الممترين قصيراس اواك الاخوا وبتو جيش كوا تلاغمان داران ما با فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم ونساء أنا وونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهي ثم نبتهي فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن زهر كسجم خالي لقل كردي دعي أوزانني كبوت هاد. توش بيان بلاء. والنبابانجي كركان ما نو تان وجنكن مالو جنكانتان وخوما نو خوطام بكين لا باشان الاخواب بارينوا ان جا نفرتي خواب بكين لدروزنان ان هذا له القصص الحق وما من اله الا الله وان الله له والعزيز الحكيم بيجمان هر امي داستان راست و درست و هیس بر استرایشی بر تنها خوان به بر خواه تنها خوی بالادستی کار درسته. فاین توال لوف فاین الله علیم بال مفسدین. اگر پشتیان هال کرد أو براس أخوة بكر دوي بدكارا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون بغي أي خاونا مكان ورن بولاي وتيش رازلان ايوان اي مو اي ودا كا جيغل اخوانا پرستين وهيش تيغ نكين بهاو بشي وهين ديك من هين ديك داننين إن اغا كريستيان هلكد اي وجبلين اي وشاهد بن كا ما براني يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون اي خاونا مكان بوتيدا مقاليدا كندا الباري ابراهيم لكاتك تورات انزيل ننن رونا تخوال ولدواي ابراهيم نبت دي بوتينا غن ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. أجدال بن إيه وأوانا كد مقالة كرلويكشتيكت لي بود كهيتي وخوى ديزني ما كان ابراهيم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ابراهيم ندزو لكبو نجاور مبالكو بكو خوى فرمان بربو ولهاو بش بيداكران نبو إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين بجمان نزيك ترين كس لإبراهيم أوانا كوقتي خوي بيرويان كرد وأم بيغنبرو أواني كبروان هناو دوستي ود الطائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون حزيان دكر دستيق لخاونا مكان كقمراتا بكان لكاتيق دا كاز قمرانا بلام هستي بناكن يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أي خاونا مكان بو بي برواد بن بآياتكان إخواء لكاتيك داك الشايتي ددا يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أي مكان بو وراستك دشارنا ولكاتك دا خوشتان اما وقال الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وكفروا اخره لعلهم يرجعون ودستك مكان وتيان بروا بن ابو قرانه الرا والتخوار هنا وسل بيانيان وبي برواب ابن ودم اواره ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله أي يؤتى احد مثل ما اوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم باورتان نبيد مقربة كسيك كدواي ديني ايوكو تبيد بلي براستي رينموني هر رينموني خوايا كبدري بيكيشي ترويني أو ديني كبئي ودراوا يا دمقالي تان لقلبكن لاي پر بل تان او بهري بدستي خوايا ديداد بهرك كسيك ويد وخوا خاوني بخششي زور وزانايا يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم او رحمة ومهرباني خوي تاي بدكات بو حر ويد خاوني بخشش ومن اهل الكتاب من ان تمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تمنه بدينار الله يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس الاممين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ولنا خاواننا مكان هوا اجر اگر خزنه اگ بس پاردل ايداب نيد و هوا شانتيا اگر ديناره چلا داب نيد و مگر بسر امنا بهوي ابو كدانوت كناه من نا غاد لخواردني ماضي امن خوين نوارانا ودرو بدم خوا ودکن وخوين دزانن بلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين خيروانيا هر کس اك پيماني خوين بجي بينيت بكات أو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلا لهم قلهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم بيغمان اواني ديفروشن پیماني خواو شوان دكان خويان بنرخيت كم اوانه ببش لروجي دوايدا واخواق <تصفيق> سان لقلناكات وتماشايا ناكا لروجي قيامه دا ولغناهيان خوشنا بيت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 ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون براستي <تصفيق> لخاونا مكان داستيك ها زمانيان بادان اي بيتس نوا بخوين نوي كتبكيان تاتو وابزانيت لنا مي خوايا كااولا نامي اخوانيا وضلين اول اخواويا لكاتك دا كااول اخواو ونيا ودرو بدم خوى ودكاو خوشيان ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمه والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون نابي بوهيج آدميك كخوا نامو شريعة و پیغمبراتي دابيته پاشان بخالق <تصفيق> بلئر ببن ببن دايمن من لجياتي خوا مبالكو خوا پرزبن سنکا ايو درس نامي آسماني دلينوا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أغبابا أياأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون خواه فرمان تان پينادات كفريشتو غمبران بكن بپرستراوي خوتان ثُمَّ فَرَمَانْتَانْ الله ببروا النبيين لما اویکاے من وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لَمَا لما معكم لتؤمنن به ثُمَّ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين كاتك خوا فيما نور قرر لبيغمبران كهرتيم داني لنا مو حكمت لباشان ببيغمبريكتان بوهاد ببرواهينر بونا ميك د بهر واي په و یار متی بده خو فرموی ا تا دا ول سر اوا پیمانی من تا ورګرت پیغمبران وتیان بل یدان من پیانا او پیمان من بست خو فرموی کوا ته بشاهید بن ومن ايش لغل ايوه يك ايكم لشاهدان فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون جا اوي پشتی حل کرد دوائی امدان پیانانا كواتا هر اوانا دستای درچوان لفرمان آف غير دین الله يبغون افا دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها و يرجعون آي غَيْرِ دِينِ غير دين خادكن لكاتك دا كهرتي وَهُمْ حَرْبُولَيْ أَوْ دَغْرَيْنِ نَوَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون بلى إما بروامان هنا وبخوى وبأوين الراء والتخوار وبومان وَبَأَوَيْكَ نِرَّاوَ تَخْوَارُ وَبُو إِبْرَاهِيمُ إِسْمَعِيلُ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ كُرَانِ يَعْقُوبُ وَبَأَوَيْكَ دْرَاوَ بَمُوسَ وَعِيسَا وَبِّيْغَمْبَرَكَانِ تِرْلَ فَرْوَرْدِقَارِيَانَوَ جيَاوَازيناكَ إِن لَبَيْنِ هِتْكَامِيَجْلَمْ واما ابو خوي قوره garden كثير ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين هكسك دوي دينك بكوي اولي وناجيري. وأولا روجي دوايدا لزرر مندانا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين دكات <تصفيق> دواي و شایدیان داده که او پیغمبر راسته و نشانی زوریان بهات به و خوار رنمونی گلیستم کردن نکات. آنالایک جزاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. او نسزاين اويا كلا سريان نفرين إخواه فرشتو همو خلطي خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لو دادمي النو بإذقاري سزان ليسوك كنا كره ومولد إِلَّا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم مگر اواني توبه ان كدبي دعاي او أو بيغمان خوالي خوشبوي مهربانا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون براستي أواني كبه بروابون دوائي برواهينانيان پاشان زياتر بباوربون هر جيس توبهان لجيرانا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 براستي <تصفيق> اواني به بروابون وببي بروايي مردن او هرجيز لهيت كاميتان ورناجيره ببر بهمو زوي سير بيد بي لبريتيدا واوانس زاي با ازار يام بو هيا وهي تي لن تنالوا بالراحه حتى تقوموا مما تحبون وَمَا تُنْفِقُوا من شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ هرجز جِيزْ بَخِيرُ تَعْقَنَ آگَنْ تَا بَخْتِ نَكَنْ هَنْدِهَ لَوْ دَرَا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 قل فأتوا بالتوراة فتلواها إن كنتم صادقين. همود زور أخوار دمن يكان حلال بن بون ويعقوب بيت جلويك يعقوب حرام كلا سرخوي لا تيش نادنا أخوار ويتوراة بل يدي توراة به النوبخ والنوى. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَدِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إنزا هرکز دروب دمخواه هالبستي لباش اوه كواتا اوان اخويا نستمكار قُل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بالإخوار راستي فرمو كوابو في ربي ابراهيم إبراهيم بكن كتاك وهيس كاتيق لهاو بشبر نبوة نبو إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين براستيقا ماليك دانرا أوبو او أو ماليك لبكة فيروس فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان دَخَلَهُ ولله على الناس حجج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين تيأي داها يتنبالغو Kaya kaya chyan, shwen vastanakay Ibrahima, wa harkas tsu bietta aw shwena, bietiriz buwa, bo khuda he basar adamiya wachatskirdini aw maala, harkas katwana yi gayishdini habet boi, wa harkas bawar أو براستي خواب نياز قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون بل اينا مداران لبرتي ببروان ببلغكان لك هاتك دا اخوا بينا او اگادار به اویکدی کن قل يا اهل الكتاب لمت صدون عن سبيل الله من امن لمت صدون عن سبيل الله من امن تبغون ها وجو شهداء وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بضل اي خا وان كتابا كان لبرسي كان لرا اخوا كس هنا بيد الثانيه بناراز بي خنا بتساوي خلق لك هاتق دا اي وزانو اغادارن لويك إيه وديكاً يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أي أوكساني كبرواتان هناو أغل إيواج ورائلي دستيق بن لواني كنامي أم فيدراوه دتان كانوا بكافر دوائي برواهينا نكتان وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم سون بيبرواد لكاتيك دا دخوان ريتو بلجكاني خوا وبيغمبركي لنوتان دايا و هرکس دز بغري بخواوا و براستي رينموني كلاوا بوري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اي اواني كبرواتان هيناوى بترسن لخواترسان كشياويتي وممرن هرب مسلمانين به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم, فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون همو دز بگرن بهوي پيوستي تان بخواوا چند بركو لأك مبن بير لبهرو تاكي خواب كانوا بسر تانوا لكاتيك داكي اوا دجميني يك تربون بالام خواهو گريخستانيوان دلکانتان اي تربون ببراي يك تربهوي او تاكي خواوا وَاِا وَلَسَلْ لِوَارِث صَالِبٌ لِآجِر بَلَمْ خَارِزْغَارِي كِرْدَن لِي اَبُو جُورَ خْوَى بَلْكَكَانِي خُيْرُ نْدكاتو بوتان تَابَرْدَوَام بِنْ لَسَر مُونِي وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمان بدن ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات و لَهُمْ لهم عذاب عظيم و افضل من اجل ان يكون لهم عذاب عظيم و افضل من اجل ان يوم تبيض وجوه و وجوه فاما الذي نسودت وجوههم اكفرتم بعد إيمانكم فَذُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ روشيك دید كَ تنرويك سپی دبن وَ تنرويك رج دبن نزا اواني كرويان رج بوا بوتي ب بروابون لپاج سزا و هوي او و اما الذين بيضت وجوههم ففي رحمت الله ففي رحمت الله هم فيها خالبون و اولي كرويانس في بهميشي تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ أمانا آتاكاني خودان ديان خوينينا وبسرد دا كراستان خواشناي ويت هيتستميق ولله ما وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الله وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ تنها بو خواه هر تي دايا وَهَرْبُ لَايُخُدَادَ جَرِيتَ وَهَمُ كَارِكَانٌ قُلْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ سَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ منهم المؤمنون و الفاسقون ايوه باشترين قليقبون بو خلطشي هين رابينا دي فرمان ددن بطاكا ودزلو جيريدا كان لخراپا بخوا اگر نام داركان بروايا بي هين ايا اوه باشتر بوبوايا لوان قالم زربيان لفرمان خادر چون لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون هرجيز اواز زيان تن بيناگ ينن مگر زيان چي كم وأغر ذواتي سركتونا بن ضربت عليهم الذله أينما ثقفوا إلا بحبل من الله الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون دراو بسريان داسر شعري ورسوائي لحر شوينيك ببن مقر بهوي بالين للآيان خداوى و بلینگ للاي خلق و شايستي خشميشي جوربون للاين خوا و دراو بسريان ده حجاری او لب او ابو آوان بيبروابن ببالگكاني خوا و بيغمبرانيان دكش بناروا اوش بهوي او ابو كأوانا سرفتيو دز دريجي اندكر ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمت يتلون ايات الله يتلون ايات الله انا الليل وهم يسجدون حمودشون يگنين لنا خاوننا مكان دا دستي چي راست ريكهن لشودا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. ولا من الصالحين دواي وبيش وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين هر خير وصاك يك بكن او هر جيز بي بش ناكرن لفاداش تكاي خواش بااغا لباريس كارن ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ طراستي أواني كبيب روابون هرجي سوديام بيناغينن نمالكانيان ونمنالكانيان هيتشيغ لالا اخواوا أوانا هاولي آغير دبن أوان تيدا دمن وبهميشي مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ويني أومارو داراييك بخت دكن لم جياني دنيا يدا ويني بايك سرماو سوالي تيدابيت بداد لکشتکالی تا قمی کستمیان لخوان کرد باد، زا او باو سر ما کشتکال کیلا نو برد، و خواستمیل نکردون، بلکه خوانستمیان لخوان دکرد. یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بقانا من دونكم لا تتخذوا بقانا من دونكم لا يألونكم خبلا وَادُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ أي کساني كبرواتان هيناوا مَقرن بوخوتان خوتان دوستي جاني بجاني زگل خوتان درغيتان لناکن لهت شروخ رابيك او تخوازی ناخوشی تانن به گومان در اکویت خشموقین لدمیا نوا وا ویل ضلیان دا شاردویان تو گورتره براستی بل گکان مانبورون کردونه تو اگر ای وجیربن ها انتم اولائ تحبونهم ولا و وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بِدَرْبًا أَوَأَيَّانَ خُشْدَوِيتَ کاتی آوان پیتان بگند دلین بر وامان هنوا و کاتی تنها بونه و سرپن زکانی خویان اجازن لیتن لرقدا بلی بمرن بداق و رقی خوتنوا براستی خوازنای بویل نودلکان دایا. ای تمسس کم حسن ت سوءهم و ای تصب کم وَإِن تصبروا وتتقوا لا يَضُرُّكُمْ كيدهم شَيْئًا شيئا اللَّهَ الله بما يعملون محيط اگر خوشيك تان بغاد غنبار دبن بلام اگر نا خوشيك تان بغاد دل دبن پي اگر بنو باراستی خو تاو آگادار به هرچی اواندیکن غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وكاتك بیان مالو نشتجئ وخوا بيساري زانايا إذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون لو كاتدا كدوكم اللعاء وخريك بونسزبن بلا مخوا دوستو يارمتي در يامبو وبروا دارام بحج با تنها بأخوة ببستن ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون سفيد بخوا بياجمان خوا أيوي سرخز لبدر دا لكات دا أيو كمو لا ديل بترسن بلقو سباز قزاريبا إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين أو كاتيدة تود وداركان هل يمكنك أن يكون لديك المساعدة لكي يمكنك أن يكون لديك المساعدة لكي يمكنك المساعدة لكي يمكنك بلا إن تصبروا وتتقوا من هذا هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكه مسومين وما في كبيكنو فخش كردني ام برهما فارسراوان 5000 لفرشته وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم واخواتها اويكت بمجد الوطن أوي ثاني بي سركوتين هش تنها لا ين خويبا لا دستدانا ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينطلبوا خائبين بو او ابو دبرد بشق لواني كبيب يان خفت بار بكات إنها بغرهن وبنا أميدي ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون براستي ودستونية هيتش لو كاردا ستوبة عن ديور غري يان سزايا أم بداد سنك براستي أوانستم كارن ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ربي من يشاء والله غفور يا هر يا هر يا ربي يا و هر ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا يا الذين آمنوا لا تاكلوا الربا اضعفا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون اي كسان كبرواتان هيناوا سود مخونشن درانبر والأخوة بترسن بو أوي رزقال بن النار التي أعدت للكافرين وخوتان بباريزن لو آقري كآما ذكراوا بو ببرواكان وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وجيوا خدا لي خداو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. بول كآما ذكرى أبول أخوات رسان الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أواني مال بخشن لكاتي خوشي دا ورقيبتين إخويا عندخونا ودبور لخلجي خاش ثكاكاراني خوش دويت والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكر الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون. وَبَرْدَوام لكاتيك اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنة تجري من تحتها الانهار خالدين فيها قال دين فيها ونعم أجر العاملين آ أوانا باداشت ين لأبردنا للعام فرد جاري نوا وتنبا خاتك كربار كان درم بجير يان داء أمين ولو بهشتان داء بهمي شيء تنتاك باداشت تفك كاران قد خالت من قبلكم سنا نفسير في الأرض فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين <تصفيق> ايتون بوسران زامبي برواكان هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين امر كرنويا بوهامو خالتشي ورينموني وموجاري ابو لخواترسان ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين سستو دلاواز مبن وغمبار مبن هر <سؤال> يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك تلك الايام نداولها بين الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اگر اوزامو برين تان توجبوا او بيگو من او حوزازامو برين یا توجبوا بويني زامي او او تسرخورو جاني دي جيرین لنا لبر اوي خوا دريب خات اواني لناو اي ودا هل بجيريت تنكاسيك بشهيد واخواس تمكاران خوشناوي وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين وتا خوا هك بكاتو اواني كبر ودارن و وران بن بربكات ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ايه و و وجو ماتان دبر كدس نبى هشت لكى تاكدى هشتى خوى دري نخس و اوائل تيدى كوشن ليه وهيش نخست ولقد كنتم تمنون الموت من قبل الْمَوْتَ تلقوه فقد أَنْ وأنتم تنظرون سوينت بي وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ايوه آواتي مردن تان أخواس لپش اوي بيبغن مردن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات او قتلا قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد صلى الله عليه وسلم تنها پیغمبره کا باقمان لپیش او پیغمبرانی تر رابردن زا آیا اگر وفاتی کریان کجرا دا گرهنو بودوا ویخوتان و هر کس هل گرهتو بودوا ویخوی او هر جیز هد زیان اگناگینید بخوا وبذوي خوا قد اشتي سبز گذارنده داتوه وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرج ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرج ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين اتكسيق نبوك بمريت نسراوی چې کاد دیاري کراوه هر کس یو دیوېت پاداش تو د سکوتی لو هنده چې پېد دین او هر کس یو پاداش تی په شروش لو هنده چې پېد بخشین وبزوی پاداش سپاس گزاران دین او فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ زول پیغمبران جنگ کو کشتار یان کرد ولگلی انداز ول زانایان خوان آسان جاسستو دست پاتسنه بون بهوی او کدو چاری بول ری خوادا وبے هیز ولواز نبون س یا شۆر نەکرد بۆ دوژمن وخوا خۆڕاگرانی خۆش دەوێت وما كان قلههمم ربنا اغفر لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ الكافرين. <تصفيق> أي وپی کان مان دجیر بو کوسر مان بخبسر کو ملي به الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين بهوی او او خو پی بخشین پاداشتی و ساك كاراني خوژ دويت يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين أي اواني بروان هناوا اگر اي وچو بو اواني انزا اقرينو بزيان باري بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل كوخوا يارمتي درو دوستي ايوايا وخوا باشتريني همو يارمتي درانا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومەؤواهم و بسم الظالمين بزويد دەخە نەدلی ئەوانەی بێ بڕوان ترس بهوي بیمی بەتین بەهۆی ئەوەی کردبوو یانە هاووبشی خوا شتانێ کەخوا هیچ سري. نەرد شواني لە سری وَسَنَجْتَجِئُكُمُ اخْرَاجًا مِنَ الْأَسْتِمْكَارَانِ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تحبون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 حتى كاتي سزبونو آجاوو دوباركي تان كر لكاري جنگ دا و بفرماني تان كر لپاش اوي كخواني شاني دان اوي پيتان خوش بو هندگل ايو دنیای دويست و هندگتان پاداشت روش دوایی دويست پاشان ايو جراي ولا اوان تا تاقيتان بكاتوا سوين بي بي گمان بورا إذ اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فاثابكم بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون كاتي <تصفيق> دور دكوتنا وبرأي كزنا أوستانو لا تان بلايدا لكاتي قداد پیغمبر صلى الله عليه وسلم بانجيل لئے لدواتانوا لدواتانا وزا غم خفتي هرب غم خفدانا دانوا. بو او وی غنبار نبن لسره او وی له دستان سو او وی دو چار تام بو خوش اگادار بو وی کدی کن ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاس يغشى طائفه منكم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 والله عليم بذات الصدور عاشان دای بزم بسر تاندا لپاش او غمی ارامی کونه وزگبو بسر دسته اغله ای و دहात بلام دسته او تاقم چدی براستی هر خو یان مبزبو گمانینا راستونا حق یان بخوا دبرد و گمانینا فامتی ایان ود ایبو مان هلم کار داهت بلې به کاروبار هموی به دست 파ه ده شاردن ول درونی اند اوې قدرې نابرند بوت دلین اگر به دست ایمه بو کار داشټیک ایملېر ده دا ندا کجران بلې اگر ای علماء الکان خوش تان دا بونه هر دردتون چون اوانه ک کجران یان لس نسراب بو أي أخوات عقيب كاتوا أيك لسنتن دايا وبو أي طالفتو باتيب كاتوا أيك لذلتن دايا وأخوات زنايا بو إلى سينودرون كن دايا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إن مستزل لهم الشيطان إن مستزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ براستي اواني پشتیان هل کرلن او تانده لو روجه كهر دو کوم الگيشتن بيك بيوغومان تنها شیطان هل اخلص کاندن بخوي هند لو گناهاني کلوو بار کردو بيان سويند بيوغومان خواه لان خوشبو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 ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ايكساني كبرواتان هنا وقعوانا مبن كبروايا نهينا وديانو الدرباري بلا كان يان كاتي السفريان بكردايا يان غزايا بكردايا اقل لا اي مبونايا ندى مردن و ندى کجران تخوا او بکاد بدا خ مراغل دلیاندا وخوا دجیانی و دمرین وخدا بينا بهر قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرتم من الله ورحمه لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ سوينت بي أغر ايو ابو كجرين لرأي بمرن أو براستي لبوردن ومهرباني للايان خواه وطاكتر لويك كويدك نوا وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ سوينت بي أغر ايو ابو كجرين هل لا اخواك وذكرينوا فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين بحي بزي ويا بو اوان نرمونياني بوي اگر تو بد سرقو درق <تصفيق> بويتايا او همو بلاوين دكر لدورت كواتليان ببورو داوي لي بردنيا ان ببکل خواه بيب ان باردا انزاكات بر او پشت بخواه ببستا براستي خواه أواني خوش دويت كفش بخواه دبستن ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون اگر خواه سرطان بخواه أو هيتش كزالنا ببسرتان دا واگر یار متیتا ندا چي او سرت اندخات وبابر و داران پشت وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نبو وهر کس خیانت بکاد بو خیانت و یکردو یتی دید لپاشه راجدا پاشان پاداش ده درته و همو کس یک هرچی کرد بیت و اوان استمیان لینا کرت افمن اتبع رضوان الله كمن با بسخط من الله و ماواه جهنم وبئس المصير دي وكسقوايا بقرت وبخشميك ولا لان خاوه وجيو شفاني او دوزخ بيت كسلانجامي هُمْ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون خاوني شن وخوابي نايب اويك ديكا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ <تصفيق> اَغَرثي اوان لثيج دا لغمراي يچي رون اولما ما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير ايابوتي بيقو مان ايو الدوقاتي اواتان دوتاري اوان كرد واتان امالة شوية وهات بلع اولا لايان خوتا انا وابو براستيخوا بسرها موش تيك دابتوان ايا وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين اويك دوتار تانبو لو روجدا كهردو كومل بيكتر قيشتن.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 يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وبوأيدور وكان أشكراب كاتو بيان وتراء ورن بدنق لريخوادا يا برجري لولات خوتان بكن وتيان أقرب منزل يايا ذنق دب شوانت عند اوان لو روزدا لبيب روايه ونزيق تربون تاب روا و شتك دالين كلا دليان دانيه وخوازانا تربوي كدي شارنوا الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فجرؤ عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين اوانیکو تیان دربارای برادرکان یان لکاتیک دا خو یان دانشته نو در نڅون اگر اوان جوریالی ایمه بونایا ند کجران بل کواته مردن لخو تام بکن اگر ای و راز دکن ولا تحسبن ان اللذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون هر چیز واجومن مبن آوانی ک کجران لری خواده مردون، بلکه آوان زندون لای پروردگاریان روزی ددرن. فریحین بما آتیم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یالحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون. شادماني دل خوش بويك خوابي بخشون لبهرو فضل خوي. شادماني بواني كهشت عن نجيش تون بيان لدواي أمان نهتز ترسياتيان لسرق ونأوانهتز خم خفتاج دخون. يستبشرون بنعمة من الله وفضله. الله لا يضيع اجر المؤمنين شادمان ذل خوشا بوهرو زياده فضل الى الان وبراستي خوا فاداشتي بروادان والناكد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين أَحْسَنُوا منهم واتقوا اجر عظيم اوا نيك ولمي خوقي غمبري دايوى لا توشي برين داربون بو اوا نيك كردوا وخويا قاراستوا قاداش تيشي غورا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اوانيك خلشي بيان دوتن براستي خلشي لاشكرو كومالي زوريان كوكردوتو لدجتان كواتبترسن ليان كتي اوان بمباوريان زيادبو ووتيان هرخوامان بس. سنت پشت پی بست راهی شیتاقه. فالقلب ب نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء لم یمسسهم سوء و التبع رضوان الله والله ذو فضل عظیم. اند جران و ب بهریج و رو و فضل پاداش لالان خواه هدزیان ناخوشیت چان توج نبو. عوان شفيني رزامن دي خواكا وتن واخواخا ما ذلكو الشيطان يخوف اولياء فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين فراستي اوي اي وساردكات وتنها شيطانا كدوستو برادراني خوي دترسيني ولا من بترسن اقر ايوا بروادارا ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم بعد الغمجين ادنكا اواني بيجبرتشيو فلدكا لبي بروايدا بې ګومان اوانه هر جیز هیڅ بخوا خو دا ویت کې هیڅ پشې چی دوای دا و بو اوان سزا چی ګوره الذين اشتروا الكفر لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم بَرَأْسْتِي أَوَانِي كَبِير الرَّوَايَان كَرِي بَبْرَاو إِيمَان هَرْجِيز هِتْجُورْزِيَانِگ نَاگَيَنِن بَخْوَ بَأَوَانَ سَزَاي چِ بَإِيشْ وَآزَار وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مهي هر جيز واگماننبن اواني كبي باورن او مولدان ايما بو اوان شاك بو خوين براستي ايما مولتي اوان ادين بو اوي گناه زياتر بكن وبو اوانه يسزا يچري ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم أخوة وازل بروا داران ناهيني لسر حتى زیاد كاته و پيس لپاك و خواهي گوره ايوه ناکات ناكات بسر نهيني دا بلام خواهي حالي ابجيره لفروستادو نرراوکاني دا هر کسي چي بويد زابروهي راستقينه بینن بخوا و بنرراوکاني و اگر بو جوره بروه بیننو خوتان بپارزن او پاداش چی زور گورتان بو هيا ولا يحسبن الذين هو خيرا لهم بل هو شر وللله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير هرجيز واغمان نبن أو كساني كسروتشي دكن بوي اخوا بي بخشيون لريزو بهري خوي كاو سروتشي تاكتره بويان بلكو او خرافه بويان بزوي اوي سروتشي ام پيدا كرد وقت توق <تصفيق> دكريت مليان لقاشروجدا وَهَرْبُ خَوَايا كَلُفُورُ مِرَاتِ أَسْمَانَ كَانُوا زَوِي وَخَفَا أَغَادَ رَبَّ هَرْچِ كَإِوَدَيْ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول دوق عذاب الحريق. براستي خوابستي وتي أو جولكانيك وتيان بجمان خا هجارة وآم دولة من دين أويك وتيان دينوسين ودينوسين كشتني أوانبو في غمبركان بناروا. و تتعلمون بتجن جن سزايا ذلك بما قدمت ايدكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أو سزا سخت بها يكيردوى خرابي خوطان ويكا پشتان خستوا بيه گمان خواهد زور ناكاد لبندکان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 فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين او زول كان براستي خاف ايماني داو بائما كبروانهين بهزني الراويك حتى قرباني خيرك من بونهينيك كاجر بيسوتينيك بلي بيهمان هاتن بولاتان سانفيرمبريك لكيج من اوا بابلغار و نكانوا و باو معجز كوتان دې بو چې او پیغمبران تان کوشت اگر ایو راز دكن. فإن فاین فقد کذب رسل من قبلک جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير ځاګر بروايان پېنه کړدی او بيګومان بروا نكره او بي پیغمبرانی هنا ويانا بلجرون كانوا ناميا أسمايا وناميرا كرواء. كل نفس دائقة الموت وإنما توفون نأجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور هموجانك مردند سيجات وبراستي بتواوي بيتان دريت تاداشتا كانتان لروج دوايدا ان جا هركس دور خريته ولا اغري دوزخو بخريته بهشتو وبراستي او كسسركوتو جياني دنياش هيتش تيغنيه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 وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ سوين بید بیگوماً تاقيد کرنوا لسامانو دارايو جيان خوطاندا سوين بید بیگوماً دای بيستن لواني کناميان پیدرا والا پیش ايو و لواني هاو بشيان بو خواداناوا قصي ناخوش زور زا اگر ايو آرام بگرنو پارسکار بن او بیگوماً وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ كَاتِكَ خواه وَرِي قِرْ بَيْمَانْ لَوَانِي كَنَامَيًا يَنْفِي <تصفيق> دبي أونا ماي رمبك نو أبو مردمان ونيشار بلام أو كيمانة فردا بجد خويا نوا وكريان بونا ماي نرخيت كم أي تنخراب أو يكريان لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وغمان ما بقواني كشادمانا بويك كرديانو پيا خوشا كسپاس بكريان بشتي كنهان كردوا او هرجيز گماني ام پيما بارزگار لسزا وبو اوانها يا سزاكي ازاردر ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قديد هر بو خوا يقاد شاتي اسمانك لو زوي وخوا بسر هموشت ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي الذي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقته هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا اواني كيا دي خو دكن ببيو دانشتن و براك شانوا وبير دكن ولدروس كردني اسمان كانو زبي اي پروردگار من <تصفيق> امد دروس نکرد كرد و بهوده تا تو دسا توش بمن ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار اي پرورد من هر کس توبي خيت اگري دو زخ او بيگمان رسوات كردوا و پشتواني گني بوستم كارن ربنا سمعنا منادي ينادي سمعنا منادي ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اي فرد دغار براستي ايما جوى من لبان خواز ايقبو بانجي اكربو بروا هنان بروا بينن بپرور دگارتان دس بجي بروا من هنا اي پرور دگار من دي لغناها كان من خوش ببو بسراولي من خلابا كان منو بمان مرينة لقلتا كان دا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أي بروار دكارمان. بمن ببخش أو بلينت بيداين لسر زباني تو رسوان مكلا روجدوايدا.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 والله عنده حسن الثواب انزاغ الان ومعان بيقومان من زيناك ام كردوى خواوان كردوى يقل ايوا لنير يانمه هنده اكتان لهنده شو ترتان بون جا اواني کوتس کردو درکران کران لزيو شويني خوانو عشقن زيو آزار دران لرى من دو زنج کردو كجران سوین بخوا دسرمو سرمو ول اخر اقکانيان وبېګومان ديان خمه بهشتانه کوا کر مبارکان دینو دا اما پاداجدان وېکلل ان خواوه ولا يخوى يجوان تريم باداش. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا خشت نبات هاتو سوي أوانى ببروان لولاد. متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبأس المهد. خوشيتك كما. عشان جو شوينيando زخة.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 بояن های باعث تانک کاروبار کند دینوداسن با جریان دا تی ایدادمیان نوبه همی شیی آما دکر او لالان خواه و پیاو تاکن. و من اهل الكتاب لمنؤمن بالله و خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم اجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب بيقمان <تصفيق> لنونا مداركان كسانك كبرواد كبروادهين بخواو أونا ميك نرى وتخوار وبوئيو و بونمی کنر را و تخوارو بو خویان ملکتش بو خوا بلگ کانی خوا نافروشش بنرخیاتی کم آونام دارن بونانه پداش تی خویان للاي پروردگاریان و بیگمان خاله فلسين وی خیرا يا ايها الذين آمنوا صبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تكلحوا اي اواني كبرواتان هيناوا خوگر بنو خوگر تر بن ولا سنگر دا ايشق بگرن ولا خواب ترسن بو اوي رزگار ببن